قال لنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالدين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالدين قال نعم وإنكم إذا لمن المقرادين قَالُوا لَهُ مُوسَىٰ أَنْ تُومَا أَنْتُمْ الْمُلْقُونَ فَأَلْقَى حِبَالَهُمْ وَأَخِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ فَأَلْقَى مُوسَىٰ صَوْفَهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَخْطَفُونَ فانقيا السحرة ساجدين اؤمن امنا برب العالمين رد موسى وهارون قل امنتم له قبل ان ااذن لكم إِنَّمَا نُكَذِّبُ بِرُكْمِ الَّذِي عَلَّمَكُمْ السُّحْرَ فَتَعْلَمُونَ لَا أُضْطَرُّ أَنْ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّ إِلَى رَبِّنَا مَرْجِعُ إِنَّا نَقْنُو أَنْ يُغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْتَ نَأْوَلُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّكُمْ مُسْتَبَدًّا عن سنة الفرعون ثم داء الحاشرين ان هؤلاء شد مت قليل وانهم لنا لغائظون واننا جميع حاضر